فَقَدْ رَوَتْ قُدِيرَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهَتَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرُوْوَ وَلَا نَفْعَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَهُ وَلَا حَيَاتَهُ وَلَا نُشُورَ وَقَالَ الَّذِي Ina kafaroo in hada illa ifku niftaraoh wa aalahu wa ali qomun aakhirun. Fadajaau zulmau wazura. Waqalu wasatiru al awliyaak tetbaha. Fihyatum laa ali bukra زَلَوَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ رَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُزِلَ إلَيْهِ مَلِكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إلَيْهِ كَمَا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 وما اذا القوم منا من كانوا ضيقا مقرنين دعونا لذلك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرا قل اذالك خير ام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 لا لا يأكلون الطعام وينشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً وقال الله لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه فجعلناه باء أم ثراء؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستفرّ، خير مستفرّ وأحسن مقيل تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان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 وكذلك جعلنا لكل نبي نعذب من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي نعذب من المجرمين، وكفى بربك هدي ونصير.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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر كانوا وأضل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمّرناهم تدميرا وقوماً حين لم ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعدنا للظالمين عذاباً أليما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 وسوف يعلنون حين يرون العذاب حين يرون العذاب من أضل سبيله أرأنت من اتخذ إلهه هوى فانت تقول عليه وكيله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أُرْسِلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ رَبِّهِ سَبِيلاً وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكره لمن أراد أن يذكره أو أراد شكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجهلون قالوا سلاما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 وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ